وفي الأرض قطعاً متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفه وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 إلا كباس يطكفيه إلى الماء إلى فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وَظِلالُهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ قُلِ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لهم في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا بهؤلاء لهم سوء الحساب ومعهم جهنم وبأس المهادة أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا عُزِلَ إلَيَك مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أول الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَوَى وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ زرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقب الداب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 ولو أن قرآنا سئرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب